أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه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 ولما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الاء انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم السفهاء ولكن لا يعلمون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 بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق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 يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 بكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماة بناءاً وأنزل.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 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مثله وَدَعُ الشُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَ اتقوا النار التي وقودها الناس وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ للكافرين وبشر الذين آمَنُوا وعملوا الصَّالِحَاتِ أن لهم جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْبَرْ تحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ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 فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم سوا إلى السماء، فسواه نسبع سموات، وهو بكل شيء عليم.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 فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا inna ka anta al-alimu al-hakim qala ya adamu anbi'ihum bi asma'ihim falamma am بأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قَالَ ألم أقل لكم ألم أقلكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 وَكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ مِنَ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 ما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي زمنا قليلا وإيايا فاتقون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 أتأمرون الناس بالبذ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ ظَنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إليه رَاجِعُونَ يا بني إسرائيل اذكرن عمتي التي أنعمت عليكم وأنني وأنني فضلتكم على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 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذبحون أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وعدنا موسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا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 فأنزلنا على الذين ظلموا دجزاً من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَى مُسَالِقُو مِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعْصَاكَ الْحَجَرَ فَمْ فَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَّةَ عَشْرَةَ عَيْنَ فَمْ فَجَرَتْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ اكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد لنا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 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم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 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا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 يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا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 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا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 قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون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 وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون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 ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا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 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أن يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، أَيِّ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، أَيِّ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فَلِمَ تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم وَاَسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فَإِنَّ الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات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 حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 قول مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم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 قل إن هدى الله هو الهدى ولا إن تبعته هم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله مولى ولا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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني وانني فضلتكم على العالمين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 قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَعَاهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي أَمْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ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 سيعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل ربنا تقبل منا. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين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 يا بني يا إن الله استطاف لكم مدين فلا تموتون إلا وأنتم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 قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل وما انزل الى ابراهيم واسماعيل وا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 نَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ ربنا وربكم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ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 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره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 تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون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 إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا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 وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا لِلَّهِ لله وإنا إليه راجعون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 للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفر فار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف. ففر عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 من وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين والسماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا من وَلَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيْبًا وَلَا تَتَّبِعُوا, ولا تتبعوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُوٌ مُّبِينٌ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَأَ كَانَ أَبَاهُمْ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدِينَ دَمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ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 ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا ولا لته بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النض ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تولوا وجوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ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 به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصباح وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك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 إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين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 موس جنفا او اثما فاصلاح بينهم فلا اثما عليه ان الله غفور رحيم يا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 ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ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 كَبِّرُ الله على ما هداكم، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصدر صيام الرفث رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم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 ثُمَّ اتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحك كامل تأكل لتأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ رِجَالٍ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ وَ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 حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين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 اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه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 واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج جَفَرَ رَفَسَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى تقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم اِنْ عَرَفْتَ فَذْكُرِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ مَا أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضًا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قضيتم مناسككم فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا في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 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نصير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 ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى اتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا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 ويسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئ سَلْمِهَا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مُرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ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 فَإِن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا ان الله عزيز حكيم الَّذِينَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ثَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ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 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحقون ق ما بين الناس في ما اختلاف فيه، ومختلف فيه إلا الذين أُوتوا من بعد ما جاءتهم البينة بضيم بينهم.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 أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلو من قلبكم مستهم وراء وزن زن حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر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 القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله واخراج اهله منه اكبر عند الله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 ألونك عن الخمر والمسير قل فيه اسم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويَس قالونك ماذا يُمْفِقون؟ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدنيا وَالْآخِرَةِ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 ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مُشْرِكٍ وَلَوْ أعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلًا نَارٌ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ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 فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم تَقَ اللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا تقو وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قروبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة تقرؤ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وابعولتهن احق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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانٌ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٌ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتهم شيئا إلا أي خاف ألا حدود الله فإن قث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 يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَذَكُرُونِ عَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ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 وَإِذَا طلقتم النِّسَاءَ فبلغن أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن ينكحن أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تراضوا فلا تعبروهن ايا كحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف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 فإن أرادا فصالا عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أراد أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير وَالّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ ازْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِانْفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ اشْهُرٍ وَعَشْرًا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 تُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ في أَنفُسِكُمْ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم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 متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن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 تُمْفَزْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ يَذْرُونَ أَزْوَاجَ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ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 والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي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 والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن احق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 والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه, وبقية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 قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا رب علينا صبرا وثبت ربنا افرض علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 طاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم في صام لها والله سميع عليم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 اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله اتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشسها ثم نكسوها لحما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 إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم مدعهن ثم مدلهن ما يأتينك سعي وأعلم أن الله عزيز حكيم مثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالَهُمْ فِي سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبْتِ أَمْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءَ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 ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذا والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْ فَيَنفأ إِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما لكم من الأرض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 إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكف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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء ان كنتم مؤمنين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 وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ slave, then وَأَن would خَيْرٌ to إِن emperor. تَعْلَمُونَ يقولوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنون اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كتب كما علمه الله، فاليكتب واليمل للذي عليه الحق، واليتق الله ربّه، ولا يبخس منه شيئاً، فإن كان الذي عليه قوسا فيها او ضعيفا او لا يستطيع او لا يستطيع ان يمله فليمل للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله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 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ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 والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في what is تبدوا ما في and what is يحاسبكم به الله